بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن كل شيء خلق كل شيء وما أمر ما إلا واحدا كلام بالصوت. وكل شيء والقمر بحسبان Bismillah. ألا تطقوا في الميزان؟ الشمس وال Allah tau kaun fil minza Allahumma inni as والحب ذو العصب وروعي حانف بأي آلاء إي ربكما تكذبان والحب ذو al habba thalnas bi waraihana fa bi an والحب ذلص ويريحان فبأي ابا ا ربكما تنتكلم وان والحب ذلص Jadi, يور حوراجوم مين بومن da, <laughs>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 Bu. Terima kasih باب اي Ah nak La... لم <تصفيق> يلد <تصفيق> <تصفيق> that I